من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا انقي عليه اساوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين فاستخف قومه فاطاعوه ان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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَقْلِبُونَ